بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وأوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا ولا ولا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 نطيحت وما كر السبع إلا ما ذكّيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ سريع الحساب اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ إِذَا آتيتموه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 رضا على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء أحد منكم من الغائط لا النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتيمم صعيدا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 ...of de naam van de kant van de صالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أي بسطوا إليكم أيديهم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 وقال الله اني معكم لئن أقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سَوَاءَ السبيل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 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقهم, أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء, يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم, وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على جباركم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 يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط الي عادك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني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 قال يا ويلتا أعجزت ان اكون مثل هذا الغراب عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوى اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أن إنه من قتل نفسه بغير نفس، إنه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاؤ بما كسبا جزاؤ من الله والله عزيز حكيم فَمَنْ تَبَىٰ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكذب من بعد مواضعه يقولون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه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 وَمَا للكذب لِلْكَذِبِ للسحت لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 وَمَن لم يحكوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أن النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ بالعين بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأَسْنَانَ والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكموا بما انزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 ومن لم يحكوا بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكوا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ليبلكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكوا بينهم بما أزله الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما سَنُعَادُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 وَنَزَّكَات وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ الله ورسوله وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزب الله هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هزوا وَلَعِبًا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 كانوا وضلوا عن سواء السبيل، وإذا جاءوكم قالوا آمننا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمو.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 وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم ولو انهم أقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم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 لم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أُنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تَأْسَ على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاء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 Sterker nog, dan ga ik in het begin de dag. Ik wil er ook nog een ه عما يقولون لا الذين كفروا منهم عذاب أليم أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ مَرْيَمَ إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَهُمْ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 قل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تغلوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الحق وَلَا تتبعوا وَلَا قوم أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ قبل مِنْ قَبْلُ وضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع, ترى تفيض من الدمع مما عَرَفُوا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 ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم ولكن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 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا وإنما الخمر والميسر والأنفر صاب والاذلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر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 الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تاكلوا من الصيد تلاه ويديكم ليبلوا انكم الله بشيء من الصيد تناله ويديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب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 مثل ما قتل من النعم يحكم به, به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفرة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره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 فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ الْأَشْيَاءِ إِن تَدْرُوكُمْ تَسْأَلُوا عَنْهَا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ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 اثنان دواعدين منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا استحقا إِثْنًا فَأَخْرَرَا يقومان, يقومان مَقَامَهُمَا من الذين مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ فيقسمان عَلَيْهِمُ لشهادتنا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ شهادتهما مِنْ شَهَادَتِهِمَا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا وأن أو يخافوا ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله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 ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة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 Izqala al-hawariyoon yasban mar is Hal je een storm? Kan je een storm? Kan je een ونأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وعية منك وارزقنا ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن منكم فإني أعذبه, عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت لن ناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان أقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك كنت علام العلوم maar ik zei tegen hen niets anders dan wat ik zei tegen hen en hun لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري